أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا دينكم عند كل مسجد وكل شربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين قل من حرَّم زينة الله الذي قَرَهَ يَا لِعِبَادِهِ وَصْفِيبَ تِمِنَنكُم قُلْ هُوَ الَّذِي نَعَمَ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباد of the كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينظر ولكل أمة أجل لا قل الله